إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في من النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمه ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لَّئِن لَّمْ يَحْكُمَ اللَّهُ لَأَهْلَ الْكِتَابِ لَيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ وَفِيهِمْ فِرْقَةٌ ۖ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ